فَإِنْ تَجَهَّرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَاهُ اللَّهُ نَاهِيًا إِلَٰهًا إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُدُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى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 وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَنًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِي فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى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 فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تنقي وإما أن نكون أول من ألقى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 والله خير وأبقى إنه من يأس ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأسه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطع فيه فيحل عليكم عذبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل طالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أتري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضباً أسفاً قال يا قوم ألم يعدهكم ربكم وعداً حتى أن أفطى لعليكم العهد أفطى لعليكم العهد أم أردتم أيه حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدي قالوا ما أخلفنا مواعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزرا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقلفناها فكذلك ألقى الثامري فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى بنتي أفلا يرون أن يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامتات وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضرت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو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 يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتقافدون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن التبال فقل ينزبها ربي نسفا فَيَدْرُهَا قَالَ طَصَفًا لَا تَرَى بِهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَ إِلَيْهِ يَتَبِعُنَّ الدَّاعِيَ لَا عِوَجًا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إلَّا أَمْتَى يَوْمَ إِلَيْهِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلَّا مَنْ أَدْنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ طَوْلًا يعلم ما بين أيديهم وما قلبهم ولا يحيطون به علماً وعلت الوجوه للحيل قيوم وقد خاب من حمل ظلماً وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الْطَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَابُ ظُلْمَهُ وَلَا حَظَمَةَ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْنِ زَابَّ فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّهَا دَعْوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَلْأَشْقَى إِنَّكَ أَلَّا أن تَجْوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة خلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما ثوأتهما وطفقا يطفيقان عليهما بورق الجنة وطفيقها يطفيقان عليهما بورق الجنة وعصى آدم رفضه وغوى فأكنا منها فبدت لهما ثوآتهما وطفقا يصطفان عليهما من ورث الجنة وعطا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وعدا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 ونحجره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنتى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أتد وأبقى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 ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك فرضى ولا تمدن عينيك إلى ما مزعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالطلاة والطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرجقك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 قل كلهم مترفق فترفقوا فتتعلمون من أصحاب الطراط الثوي ومن اتداه